بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعبادته واقع الفارين ليس له دافع من الله بالمعارج تعوذ من الملائكة وهو في يوم في يوم كان يقدامه خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء وتكون الجبال ولا يسأل حبيما حبيما تبصرونهم يرد المجرم لو يهتدي من عذاب يومهم ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي إلا إنها لغا تزاعة للشواء تتعو من إِنَّ إِنسَانًا خَلِقَهُ اللَّهُ مَسَّهُ الشُّرُجَ زُوَاعَ وَإِلَّا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ إِلَّا الْمُصَلِّ الَّذِينَ هم عَلَى صَلَاتِهِمْ والذين في أموالهم حق معين السائل والمحروم والذين يصفقون في يوم الدين والذين هم من أَعْذَابَ رَبِّ الْعَجْزَ مَنْ وَلَّىٰ مَنْ وَلَّىٰ مَنْ لِفُورِهِمْ عَلَى أَذْوَابِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ فَإِنَّهُمْ, فإنهم ملومين فَمَنِ هم وَالَّذِينَ هُمْ عَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ أَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعْوُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى الذين تفوق بركهم طعن عن اليمن وعن شمال العذل ايقام عليكم الامر انكم ان يضرك من من ما كلا اقسموا بربنا من بدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى لاكو حتى لاكو له مهمل يوم يخرجون من الأجداف سواء كأنهم لا بصد يوكبون học côùng viên lạc là là thành